وَذكُرون إحمَةَ اللهَِّ عَلَكُم وَمَا أَن زَل عَلَكُم مِنَكِتاباب وَالْحكمَةِ يَ عِذُكُم بِ وَاتَّقُ اللهَّه وَعلملَمُ أَن اللهَّه بكُلّ شَيْءٍ عَليم